رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن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 تصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السعيات لهم عذاب شديد ومقولائك هو يبور والله خلقك من تراب مِن ثم من نطفة ثم, من نطفة ثم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 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يستوي الأحيان وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وإن من وَيَكذِّبُوكَ يكذبوك فقد كذب الَّذِينَ الذين قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ بالبينات بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تر أن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 عام مختلف ألوانه كذلك سب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارا لن تبور ليوفيهم غجرهم ويزيدهم من فضله إن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 أَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ضَرَرٍ ولكن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ See